إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نجزل عليه آية من ربه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 لا أُمَمَ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وَمَُرسِل لِمُررسَلينَ إِللا مُ بَشِرينَ وَمُ ذِرينَ فَمَنْ آممَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُم يَحزَنون وََّذينَ كَذَّبوا بِآياتِن يَمَ السّهُ الْعَذاغُ بِمَا كانَُوا يَفسّقُون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 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُفشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ لا واجههُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك مَا شَيْءَ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ بِأَعْلَى الْمُسَبِّحِينَ وَإِذَا جَاءَ أَكَلَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ َتَبَ رَّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَهُ مَنْ عَامِلَ مِنْكُم سُ أَمْ بِجَهلَةٍ فُم متَذَمِنْ بَعديِيهِ وَأَصْلَحَ فَأَنهُ غَفُور الرَّحيِيم.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 إن الشكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين